وأحيط بثمره فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا